فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو فِي في يوم مَسْغَبَةٍ مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمَنُوا آمنوا بِالصَّبْرِ بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أَصْحَابُ أصحاب وَالَّذِينَ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.